من عمِل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلا نحيّنَهُ حياة طيبة ولنجزيَنَّهم ولنجزيَنَّهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون